No, <laughs> يا ريشوني ويعرثوني من Deze vraag is ورجع ذا قومه من المصراب سوقا What's <laughs> that ونقض في الكتاب مو يمن waa I'm All right.